إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ إن الذين اولئك الذين اولئك عنا هدى ربنا و انائكم المفلحون ومن الناس من يشتهي له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ ما مسوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتنى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرارا فمشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات من غير حمد تعونها وألقى في الأرض وواسي أن تمين بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فعونه ماذا خلق الذين من دوله وللظالمون في ضلال مبين وقد آتينا لقمال الحكمة لشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمال لبني يا بني لا وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم حظيم وَصَيْنَا الْإِنْسَانَ بِمَالِهِ وَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَأَمْنُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ فَإِذَا نُعِمَتْكَ عَافِيَةٌ مِنْهُ فَلَا تُشْكُرْ لَنَا وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَاتَّقُوا وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تقم ثقر حمة من خردن فتكون في صحرا في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي من الله إن الله لطيف خبيه لا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمحروف واذنعني المنكر مصبر على ما أصامك إن ذلك لمن عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس لا تمشي بالأرض موحى إن الله لا يحب من لا يحب كل مختال فخور وقاصد في مشك وضد بصوتك إنك على الصوادل صوت حميم أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ غَشَأَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْخَرَ لَكُمْ مَا فِي النُّجُومِ وَضَبَطَهَا لَكُمْ وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا أَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ في اللَّهَ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا قانوا بل نتمعوا ما وجدنا ما وجدنا عليه آبانا وَنَوْكَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُونَ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجَعَلُوا إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمِسَكَ بِالْعَرْوَةِ الْوَثَاقَ وَإِنَّ اللَّهَ عَاقِبَةُ الأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله كن الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد وَنَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِ مِيَ بَعْدِي سَمَعْتُ أَبَا قُرَيْن مَأْنَ فِي كَلِمَاتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ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 ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطن وأن الله هو العني الكبير ألم تر أن الفلك تجري في المحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صمار الشكوء وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَظُلُمَاتٍ كَأَنَّهُمْ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَخَافُونَ لَا يَفْقَهُونَ مَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ لَكَمْ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا وَهُمْ ظَالِمُونَ وَمَا يَجِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُلْتَحَدًا وَمَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم يغر بالله الغروه إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأوحاة وما تدري نفس ماذا تكسب غدا فما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَبِئِهِمْ مِنْ قَبْلِ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ مِنْ عَابِدٍ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ عَلَّمَهُم مَّا ما لكم لها دونه من ولي ولا شفيع أفلا تذكرون يدبر الأمر من السماء والأرض ثم يعرج فيك ثم يعرج إليه في يومٍ كالم قداره ألف سنة مما تعذرون ذلك عالم الغيب والشغاد العزيز رحيم الذي أحسن كل شيء خلقه.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 ثمّ سواه ونفق فيه مروحي فجعل لكم السمع والبصر والأفئد تقل قليلاً ما تشررون قالوا أَيْذَا ظَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْهُ أَبِنِ قَائِعٍ بِهِمْ كَافِرُونَ وَلَن يَتَمَنَّوْكُمْ مَّنَى الْكُفَّارُ لَوْ يُعَذِّبُونَكُمْ كَمَا يُعَذِّبُونَ غَيْرَكُمْ وَلَا تَسْتَعْجِلُ لَهُمْ مِنْهَا حَتَّىٰ يَأْتِيَهُمُ الْيَوْمُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ يُصَيْحُونَ بصرنا وسمعنا رمنا وبرصرنا وسمعنا فارجعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا على كل نفس لفسدنا ولكن حق القول مني أم لا أن نجأن نم لا أم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لله أيوم كن هذا إن نا نسيناكم وذوقوا عذاب اذوق عذاب الخلد اذوق عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بايات ين إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها إذا ذكروا بلا حول سجدوا وسبحوا وسمحوا بربهم وهم لا يستكبن وسمحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبن تتجافى جنوبهم عن المضاج تتجافى جنوبهم عن المضاج يدعون عبهم خوفه وطمعه و مما وسقناهم يفقون فلا تعلم نفس ما أخف عنهم من قرط عيون Jazalah bimakan wa manun, fana kan Allah, fana kan mubinak, mana kana fasiqah, lai sesuon, amma الذين آمنوا وعملوا الصالحات, الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نسنا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا وأما الذين فسقوا فمأواهم النار قلما أَقْرَضُوا أَيْ يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُ فِيهَا أَيْ يَخْرُجُ مِنْهَا أُعِيدُ فِيهَا رَقِيلًا مُدُوَقًا عَذَابًا مُدُوَقًا عَذَابًا الَّذِي كُوَّتُ تُكَذِّبُونَ ولا نضيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر دون العذاب الأكبر لأنهم يرجعون ومن أظلم مما ذكر بأيات ربِّي ثم عرض عنها إن من المشرمين متقعون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَامَ فَلَا تَكُنْ فِي مِعْيَةٍ مِنْ لِلْقَاءِهِ وَاجْعَلْنَا هُوْدًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا نَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ يَهُمُّ بِكُمْ وَيَصِلُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَنظُرُنَّ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ إِن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أو لم يع أو لم يع أَنَّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُوزُ فَنُخْرِجُ بِنِزَاعٍ فَنُخْرِجُ بِنِزَاعٍ تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَفْوَصُهُمْ فَنَاتُمَصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ هَذَا الْفَتْحُ إِلَّا كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ fa allatheena kafaruu eemaanuhum wa lahum yunthuroon fa ahrad 'anhum دمنا من توند من من شان قهاني روندي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعلا الملائكه رسلا مني اجنيحا مني اجنيحات مثنى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 وَمَنِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هل مِن خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ رَزَقَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِنَّا إِلَّا وَفَأَنَّكُمْ تُفْكُونَ مَن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُنَا يَا أُمَّنِك وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ إن الشيطان لكم عدوا, عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم مغفرة وأجر كبير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 الله الذي أرسل ريحته في غسابة فسقناه إلى بلد ميت فحينا بين الأرض بعد موتها كذلك نشوه ما كان يحد العزة فمن الله العزة جميعا إليه يصنع إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يه والعمل الصالح يرفعه والذين يمكّون السيئات لهم عذاب شديد وَمَكُونَ آيَكَ وَيَبُومُ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُعَمِّيَ ثُمَّ مِن نُقْفَتِهَا ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً فَأَتَحْمِلُ مِنْ أُوْثَى وَلَا تَضَاعُو إلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ وَعْمَهِ وَلَا يَاقُصُ مِنْ حُمْرِهِ إلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ وَمَا يَسْوِي الْمَحْحَنِ هَذَا عَبْدُ فَأَطْمُوَهُ وَهَذَا عدبه فرات سائر شربه وهذا ملء أجاج ومن كل تأكلون لحما ضهيا وتستخيجون حلية للبسونها وتنبسونها وترى الفلك فيه مواقع ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشعرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون منه لا يملكون بعين إِنَّ تَجْرُمُهُمْ لَا يَسْمَعُونَ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوهُ مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ هُوَ الْحَمِيدُ إِنَّ إن يشأ يذهبكم ويأتم خلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا إنما تنذع الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يسوي الأعمى والمصير ولا الظلمات والنوح ولا الظل ولا, ولا, ولا, ولا, ولا الحوو وما يسوى الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع إن الله يسمع ما يشاء وما آتى بمسمع من في القبور إن آتى إلا نديق إن أرسلناك بالحق مشيعا مشيعاً وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا وَرَهَا وَإِنَّ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِ فِي النَّبِيِّ وَإِنْ يُكَذِّبُ مُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ فَقَدْ كَانَ كذب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألمت أن الله أنزل من السماء ماءا فأخرجنا به ثمرات, ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرام بسود ومن الناس والدعوام والأنعام مختلف ألوانه كذلك إن الله إنما يخش الله من عباده علمه إن الله عزيز غفور إن الذين يأتون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا إما غسق عزق إما غسقنا مسرعون يا رجُون تجار ليوففهم ليوفيعهم أجوهم ويزيدهم من فضله إنه وفق شكور واللذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق صلّى اللّه صلّى اللّه ما بين يديه إن الله نبي عباده نخبير بصيئ ثم أوعث الكتاب اللذي صبنا اللذين صبنا من عبادنا فمنهم سب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيوط من إدلاع ومنهم سابق بالخيوط من إدلاع ذلك وانفملك جنة تعدني يدخلونها جنة تعدني يدخلونها يحلون فيها من أسافر منها بيون وألواه ولباسون فيها حريم وقال الحمد لله الذي أذهب عن الحزن إِنَّ عُمَّا نَا نَغْفُوُرُ شَكُورًا الَّذِي أَحَلَّ الَّذِي أَعْلَنَ دَاعً وَالْمُقَامَةَ يَأْفُبُ لِي لَا يَعْمَسُنَا فِي نَاصِبٍ وَلَا يَعْمَسُنَا فِي نُقُوبٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ لَعْنَةٌ نَمْر لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابنا كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فينا ربنا, أخرنا ربنا أخر أخرجنا وهم يصطرخون فينا ربنا أخرجنا اَخْرَجْنَا جَنَّاتٍ نَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ نَعْمَلُ الصَّالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُمَمْ بِكُمْ مَا نَتَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرُوا أَوَلَمْ نُعَمْ مَا نَتَذَكَّرُ فِيهِ مَا تَذَكَّرُوا وَجَاكُمُ النَّبِيُّ أجوق فما نضال من من نصيح إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عالم وابدعت صدور والذي جعلكم خنائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الظالمينك ولا يزيد الكافرين كفرهم عادا ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم عادا رمبه ولا يزيده ولا يزيد الكافرين كفرهم الا خسروا قل اولائيتم شركا الذين تدعون من دون الله او ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلِ الْيَاعِذُّ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا هُمْ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِشُعَبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اتَّسَعُونَ وَلَئِنْ زَالَتْ أَمْسَكَهُمَا أَنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِ إنه كان حليما غفورا وقسم بالله جهدا إيمانا من إنجازات النذير لا يكون لا يكون لا يكون النعدي من إحدى الأمم فلأمّم جاءهم نديهم ما زادهم ما زادهم إلا نفوره استكباره في الأرض وماكروا سيئ ولا وماكروا سيئ ولا يحيق المكروء سيئ إلا بأنّه استكباره في الأرض وماكروا سيئ ولا يحيق المكروء سيئ إلا بأنّه فقال هونا الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تمدينا ولا تجد لس ولا تجد فلن تجد لسنه الله تمدينا ولا تجد لس ولا تجدان ولا, تجد ولا لا تجد لسنة الله تبدينا ولا تجد لسنة الله تحونا أو لم يسيؤ في الأرض فيضرب كيف كان عقبة الذين ميقبلين كانوا أشد منهم قوتا وما كان الله ليعجزهم شيئا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 إذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصير بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم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 لقد حق القول على أثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في آناقهم أغلالا فهي إلى الأدقان فهم مقمحون وجعلنا من, بيني وجعلنا من بين أيديهم سنًا ومن خلفهم سنًا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشر رحمن بالغيب فمشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه فيه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 من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا رمبنا يعلم إنا إليكم لم أسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تضيعنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طايقم معكم آياتكم بل آتكم عوم مسرفون و جاء من أقصى المدينة رجل يسحى و جاء من أقصى المدينة رجل يسحى قال يا قوم اتمع المرسلين اتمعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وباني لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا, شفاعتهم شيئا ولا يوقفون إني إذا لف ظلال مبين إني آمَنتُ بربكم فاسمعون قيلَ دخل الجنة قيلَ دخل الجنة قال يا ريت ضمي علمن بما غفر لي ربي وجعلني من المقامين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستمزئون ألم نعوا كم أهلكنا قبلهم من القهون أنهم إليهم لا يرجعون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 سبحان الذي خلق الأزواج كلهم مما تواب الأرض من آفوسهم و مما لا يعلمون و آية اللهم العظل و آية اللهم الليل نسخ منه إن رف هم مضنيون والشمس تجري لمسقر لها ذلك تقدير العزيز العنيم والقمر قدرناه منازل حتى أعادك الرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابقنها وكل من في فلك يسمحون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 إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم توحمون وما تأتيهم من آية من آيات غنبهم إلا كانوا عنها معرضين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِغُوا مِمَّا عَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُونِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَغَاتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعَدُ إِنْ كُونَتُمْ صَدِقِينَ مَا يَنْضُونَ إِلَّا صِحَة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجنات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقلنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما وعدوا الرحمن هذا ما الرحمن وصدق المرسلون هذا ما الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة إن كانت إلا صيحة واحدة فإذاهم جميعاً ليد جميع الذين مخلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة إن أصحاب الجنة اليوم في شُرِيَّةٍ هُمُّهُمْ هُمُّ أزواجهُمْ هُمُّ أزواجهُمْ في ظِلَالٍ على الأَرْقَى كِمُتَكِئُونَ لَعُمُّ فِي غَفَاكِينَ لَعُمُّ فِي غَفَاكِينَ تُوَادُمُمَّ يَدْعُونَ سَلَامٌ سلام سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم ايها المجرمون ألم احد إليكم يا بني ادم اعدم الله تعمل الشيطان إنّه لكم عدو مبين، وَأَذِعُ بُدُونِهَا دَرَسِعَاتُمْ مُسْتَقِيمٌ، وَلَقَدْ أَضَلْنَاكُنَّ جِمِلَ كَثِيرَةً أَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ هذه جنانم التي كنت تعدون ليسأل اليوم بما كنت تكفون اليوم نختم على افواههم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايدي ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم, أرجلهم ما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم ولو نشاء لقمسنا على أعينهم فاسمقوا, فاسمقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعم كيسو في الخلق واموا من انه في الخلق افلا يعقلون وما علمناه شعرا وما يبغينا ان إلا ذكرو قران مبين يا ذا من كان حيا ذو ما كان عيا ويجحق القن على الكافرين أو لم يعو أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعما فهم لا مال يكون وذللنا لهم فمن غاونكم هم ومن يأكون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكون فَتَخْذُوا مِنَ دون اللَّهِ آلِمَةً لَعَلَّهُمْ يُوَاصُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَفْصَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنَادٌ مُخْضَرُونَ فَلَا يَحْزُونَ كَأُوْلُوَهُمْ فَلَا يَحْزُونَ كَأُوْلُوَهُمْ إِنَّا لَعَلَمُوا مَا يَشْغُونَ وَمَا يُعْنِنُونَ أَوَأَنَّجَّلَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَا نُطْفَةً مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هِيَ خَصِيمٌ وَخَصِيمٌ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر لرع فيداة من متوقدون أو الذي خلق السماوات والأرض بقابله لَقَالُوا أَجِيرَنَّنَا إِن يَخْطَطْ مِثْلُهُمْ بَنَا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أراد شيئا أي يقول له كون فيكون إنما عنه إذا أراد شيئا أي يقول له كون فيكون سُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم صَ فللذين كفروا في عزته وشقاقة كم أهلكنا من قرنيم كم أهلكنا من قبلهم من قرنيم فناذولا تحينا مناص وأعجب أجابهم وليهم وقال الكافرون هذا ش هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلى جو واحدة إن هذا لا شيء عجاب واطن قلما لأ ومنهم أن يشوا صبر على آياتكم إن هذا لا يراد ما سمعنا بعذاب الملة الآخرة إن عذاب إلا خطاقة أوانز على ذكر من بيننا بلهم في شكل ذكر بلهم بلهم ما يدخن بل لم ما يدخن عذاب. أَمْ عِنْدَكُمْ خَسَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَابَ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْنِ والعهد ما بينهما فليهتقو في الأسباب جواد ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذب قب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفعل نذل أوطاد وتمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة نادى رأيك الأحزاب إن كل إلا كذبوا الرسل فعق عقاب أما يعظ هؤلاء إلا صحة واحدة ما لها من خواق أقالوا عمنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب يُصْبِحُ عَلَامَ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبْدًا آدَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يَسْمَعُ لَهُ الْعِشِيَّ وَالْإِشْرَاقَ وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُنْ لَهُ أَوَّابًا وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وآتينا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ وَالْفَهْمَ فآتيناه الحكمة وفصل الخطاب <تصفيق> وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسره محراب إذ على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط رهدنا إلى سواء الصراط إن هذا اقينه 90 و90 نعجتا وليانع وليانع وليانع دت واحدا فقال اكفني غا في الخطا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى لعاجه فإن كثير من الخلطاء ليبغي بعضهم إلى بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه فاستغفرهم واغفر لهم أنام سبحان <تصفيق> الله الحمد لله وإنا إلى إلله لا إلا سبحان الله الحمد لله وإنا إلى إلله سبحان الله الحمد لله وإنا إلى إلله لا إله إلا فقفرنا له ذلك إِنَّنَا وَإِنَّهُ عِندَنَا لَسُلْفًا وَحُسْنًا مَّآبًا يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّمْعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ, يضل عن إن الذين يُضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ لِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ أَمَا خَلَقَنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَى مَا بَيْنَهُمَا باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من عذاب من فوين فوين للذين كفوا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمسددين في الأرض أم نجعل المتقين كالفنجاء كتابنا سننه إليك مبارك يا نَبَوَى آياتِهِ وَلِيَتَنَكَّوُا أُلُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبَنَا لِنَجَاءِهِ سُنَيْ مَا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ادعوض عليه بالعشى وصافينا الديار عادا فقال إني أحبت حب الخياع ذكر ربي حتى توارت بالحداب قدو ما علي فطفق مسحى بالسوق والأعناق ولقد فتن الناس ليمان وألقينا على قصين جسدا وألقينا على قصين جسدا ثم أناب قال عم بعفني وقبل ملك الله لا يبقىني أحدم يا بادي إنك أت الوعاب فسخرنا ريح تجري فسخرنا نور ريح تجري بأميره قا أنحي أي أصابع والشياطين كل بناه إم وغواس وأقرئنا مقرنين في الأصعد هذا عقائد فن أو أمسك بغير حساب. وَإِنَّ لَهُ عندنا لسلفا وحسن مآب واجكر عبدنا أيهما إلا دارا له أني مس لي الشيطان بنصب ودام أرقد بغجلك هذا مغتسل باهد لَهُ ووهبنا له أهلا ومثلهم معهم رحمة من وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك طغفا فضر به ولا تحدث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وادكر عبدنا إبراهيم وإسحاق وياقوم أولي الأيدي والأب صار أخلصنا بخلصتك ذكر وإن معي ذن أنا من المصلحين الأخيار وذكر اسم عيسى ويسى لكل من الأخيار هذا ذك هذا ذك وإن للمتقين حسن مآب أب عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها ف... بفاكهة وشراب وعندهم قاصرات الطغف أطراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن لهزقنا ما له من فراد هذا وإن للطاغين شر مآبا أنما يصلونها فمئس المهاد هذا فليدوء حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقطع من معكم لعاب حما بهم قوم صالوا قالوا من انتم محمد منكم انتم قدمتموا قدمتمه لنا فمس القراص قالوا عمنا ما قدم لنا هذا فزيدوا عذابا ضعفا فزيدوا عذابا ضعفا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا لورجنا أق من الأشرار التقدمهم صخرياً أمزاقت عنهم الأبوصار إن ذلك الحق تخاصم إن ذلك الحق تخاصم عن قل إنما أنا مُوَاعِدٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْقَهَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ اantum 'anhum mu'idun ma kana li-yamin 'ilmin fil mala'il a'da id yantasimun id yu'a ilayya annama wa ilahun annama ana nadihum mubin qaytaqalu hum kal manaa'ikati inni khaliqu wa basharan min salsal min tin fa idha sawwaytu wa في فانقعونه ساجدين فساجد المالئكت كلهم اجمعون الا ايمانيس استكبر استكبر وتوكان استكبر وكان من الكافرين قال يا ايمانيس ما لك الا تستدعى لما ما خلقتم اسْتَخْرَجَ مَوْعِدَ أَمْقَامٍ مِنَ الْعَالَمِينَ قَالَ أَنَا خَيْمٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَاحٍ وَخَلَقْتَنِي مِنْ طِينٍ قَالَ فَخُذْ مِنْهَا فَإِنَّكَ عَجِيبٌ وَإِنَّنِي كَلَّانْتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظهين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخنصين قال فالحق والحق أقول لأمنأن جهنم من المنظمين تَأْمَنَّا أَنَّ جَاهَنَّا مَمِيكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَ بَعْدَهُ حِسَابٌ بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أآزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِمُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لأصطفى أصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه بل الله هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض من الأرض يكوّر الليل ويكويقون غافل الليل وسخر الشمس والقمر كله يجعل يجري إلى يجرين أجنم مسمى هذا هو العزيز الغفور خلقكم من نفس واحدة ثم جعل من زوجها وأزل لكم من السماء من وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أماتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات الثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشهروا يرضى لكم ولا تزروا عزرة وزر أخرى ثم إلى ربكم ورجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وإذا وَإِذَا مَسَلِئَانَ سَنَضُّوهُ وَإِذَا مَسَلِئَانَ سَنَضُّوهُ دَعَوْنَهُمْ لِمَنِ ائْتَيْنِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَ ثُمَّ إِذَا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلَيْهِ مِنْ قَبْلٍ وَجَعَلَ لِلَّهِ آدَادَ الْيُضِلَّ عَاسِبِينَ <تصفيق> قلت مَدَّع بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِنَ أَصْحَابِ النَّارِ أَمْ أَمْنُ أم وَقَالَتُ أَنَا اللَّيْلُ سَاجِدٌ وَقَائِمٌ يَحْدَقُ الْأَخِيَّةُ وَيَنْجُو رَحْمَةُ عَبْدِهِ قل هل يسوي العام قل هل يسوي الذين لا قل هل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكّر قل ال... إنما يتذكّر قل الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا الحسنى الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنى وأرضى الله واسعة إنما يوفى إنما الصابعون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني قل إني أخاف إن عصيتهم بعذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظللهم من النار لهم من فوقهم من النار ومن تحتهم ذلك يخوف الله من عباده يا عبادي فاتقوا الله الذي نجتنا بالطغوت أيه الذين نجتنا بالطغوت والذين نجتنا بالطغوت والذين نجتنا بالطغوت أيه يهودنا وأنابوا إلى الله يوم المشعر فبشر العباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسن وذائك الذين غداهم الله مؤنئك من أول الألبام أَفَمَنْحَقَ عَلَيْكَ لِمَةُ الْعَذَابِ فعنت توقظ ما في الأرض، لكن, لكن الذين تتقون بهم لهم جن لهم عفرم فوق الأعفرم بنيات تجري من تحت الأنقع، تجري من تحت الأنقع وعن الله. لا يخلف الله المعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان ثم يليج فتراهم الصراف ثم يكون حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية اذكرا اولائك في ضلال مبين الله الذي الله منزل احسن الحديث كتابا متشابها مثان يتقشعه من جنود الذين يخشونهم هم ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُنَالِلهِ الَّذِي يُمِي مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَقِينا لِلظَّالِمِينَ أُقْمَاقٌ تَتَكْسِمُونَ كَذَلِكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إِذْ فَاتَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ فَأَتَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَقَدْ ظَلَمْنَاهُ النَّاسُ بِغَادٍ قُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَتَاعٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قرآنا عرميا غير ذي عوج لعلهم يتقون طرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلم لرجل اليسنويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عاد عن بكم تختصمون فمن أظلم مما كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للمؤ... للكافرين والذي أَبِلْ صِنَّقَ وَصَنَّقَ مِنْهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمْ مَا يَشَآءُنَّ عِندَهُمْ بِنِعْمَةِهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لَنُنَبِّئُكُمْ فِي اللَّهِ وَعَنْ مُمَّ أَسْمَى الَّذِي عَمِلُوا وَيَدْزِي أَنْمُ أَجْعَلُوهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافِنَ عَب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 قل أفرأيتم ما تدعون من ذون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أم أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه فليتوكل علي المتوكلون <تصفيق> قلني يا أفرأيتم ما تدعون قل يا, ع... قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل وسوف تعلمون من تكون وإن يأتيه عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَأَمِنِ اعْتَدَا فَلِنَفْسِهِ وَمَا ظَنَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَنْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْهِ بِوَكِيلِ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إن في ذلك لآيات لكم يتفكرون أما التقدُّم ياتو لله شفاعا كل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يحقنون ولله كل كل لله شفاعت جميع له ملك السماوات والأرض ثم إلي ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ أَشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ النَّاسُ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبَشِّرُونَ وَقُلْنَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَفَاتِحُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُفْتِحَنَّ لَكُمْ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ أَتَتَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَرَفُونَ وَلَوْ أَنَّ الْنَّذِيرَ الظَّلَمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ نَفْتَدُو بِهِ مِنْ السُّوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أبدى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون أبدى لهم سيئات ما كسموا وحاق مما كانوا به يستغزئون فإذا مس الإنسان ضروا دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أجثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يقسمون فأصابهم سيئات ما كسموا والذين ظلموا منها أولئك سيصيبهم سيئات ما كسموا وما هو من أولم يعو أن الله أولم يعو أولم يعلم أن الله غياب سقى سقيبا يشاء من عباده لما يشاء ويقضى إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين آسفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله قل يا عبادي الذين آسفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تقنطوا من رحمة الله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 وَتَمِيعُ احسَنَ مَا انزَلَ اليكم من ربكم من قَوم مَن قَمْ ايَ يَتَّقُم العذاب او تَتَوأن لا تشغون اتَقُولُ نَفْسِي يا حسرة على ما فرطت في جام بالله وان كنتَ لَمن الساخرين او تقول لو ان الله داني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت منها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجومهم مسودا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 والذين كفوا من آيات الله أولئك هم الخاسرون والأفاق يو الله تأمرون أعبد أي من الجاهلون ولقد أوحى إليك وإلى الذين ميعملك فإن أشركت لا يحملن عملك ولا تقولن من الخاسرين بل ما فعمد وَكُم مِنَ الشَّاقِرِينَ وَلَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سُمْحًا لَهُ وَتَعَالَى وَلَوَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ وَلَوَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَلَوَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات امين سبحانه سبحانه وتعالى عما يشركون وما قد الله حق قدره وما قد والله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بامره سمع الله وتعالى عما يشكون ونفق في الصور فصعف ما في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور عبده وأشرقت الأرض بنور عبده ووَبِعَالِكِتَابٍ وَجِئَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالشُّعَدَةَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُضْنَمُونَ ووفيت كل نفس ما عملت وأعلم بما يفعلون وسَيَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّا جَعَنَّ مَزْمُومًا حَتَّى إِذَا جَعَنَ حَتَمَوَاهَا وَقَالَ لَمْ خَزَنَتْ فَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُنَا مِنْكُمْ وَقَالَ لَمْ خَزَنَتْ فَهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُنَا مِنْكُمْ يَقُوْتُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُؤَذِّونَكُمْ لِقَاءِ أَيَّامِكُمْ قالوا بنا ولكن حق كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواباً أنما قيل دخلوا أبواباً أنما خالدين فيها. فَمِمَّنْ صَمَتَ وَالْمُتَكَلِّمِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَغَمُوا إِلَى الْجَنَّةِ سُمُّوا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالُوا الْحَمْدُ خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوا يا خالدين فدخلوا يا خالدين وقال الحمد لله وأوعثنا الأرض, الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاغا وَقَالُوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وَعْدَهُ وَأُوعَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوَّءُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاغَ حيث نشأ فنعلم اجر العاملين فنعلم اجر العاملين وقال الحمد لله الذي صنعنا واعنا واوددنا الافضل حيث نشاء فنعم أجه العاملين وتغى المنائك تحافين من وَتَغَلْ مَلائِكَةٌ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ العَرْشِ وتغى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وتغى الملائكة حافين من حول العرش يسمحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم وزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الدنب وقابل التوب غافر الدنب وقابل التوب شديد العقاب عَفُوٌّ غَفُورٌ وَقَائِمُ التَّوْبِ شَدِيدُ الْقَضَاءِ ۚ يَطوِّلُ نَاءِنَا إِنَّهُ وَإِذَا إِلَيَّ الْمصِيرُ مَا يُجَادِلُ فِى آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا ولا يغرحك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه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 سبحونا بحمد ربيهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين ويستغفرون للذين آمنوا. <تصفيق> ربنا وسعت كل شيء رحمته وعِنْمَةُ فَعْرِفْنِ الَّذِينَ تَابُوا وَالتَّابِعُونَ سَمِينَكَ وَقِيمُ عَذَابِ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَعَدَكَنَا الْجَنَّاتِ عَدَنِ الْلَّتِي عن جنات عدن التي وعدهم وما صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك آت الذئذن العزيز القيم وقهم السيئات ومن تق مؤمئذيا فقد رحمته وذالك هو الفوز العظيم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فين و لك الحمد أنت قيام السماوات والأرض من فين و لك الحمد. أنت أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم نورك فغديت فلك الحمد وعظم حمك فغفرت فلك الحمد وع وبصدت يدك وفعطيت فلك الحمد إياك يا إلهنا نعبد ولك نصلي ونسد وإليك نسعى ونحمد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت فلك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله من الذي يطعم ولا يطعم من علينا فقدانا وأطعنا وأصطانا الحمد لله على نعمة الإيمان والإسناد الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله على نعمة الأهل والمال والمعافاة اللهم إنا عبدك بنو عبدك بنو إمامك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت من نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم وبيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذرام غمومنا وسائقنا وقائدنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا من القلال وأسكننا من الظلال واجعلنا عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من, الص... وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابعين لا إله إلا الله الواحد أحدا الصمد الذي لم يلد ولم يوند ولم يكن له كفوا أحدا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمدا اللهم اهدنا فيمن هديت عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت بارك لنا فيما آطيت وقنا وصف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاليت ولا يذل من وانيت وقت رمنا وتعاليت نستغفق الله من, من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم قسمنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين ماصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تمون به علينا مصائم الدنيا ومتعنا بأسمعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثعونا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا ما مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا وجعل الجنة دعونا وقهونا برحمتك يا أرحم الراحمين <سؤال> اللهم إنا اللهم بك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصنا يا رب العالمين رغم إنا اللهم اغفر لآبائنا وأمماتنا اللهم اغفع قدرهم ويسر لهم أمورهم واغفر لمن مات منهم اللهم اغزقنا البر بهم يا رم العالمين يا أكرم الأكرمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق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 وعلنا منه وما لم نعلم اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيا للذي فيها ما عشنا وأصلح لنا آخرة للذي فيها معادنا وجعل الحياة زيادنا لنا فيه كل خير والموت راحة لنا من كل شر يا رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اننا نسالك في على الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتقا في قوم فتوفنا غير مفتونين اللهم زينا بزينه النعيم وجعلنا عدها مجددين ويغفر لنا ولا مؤذنين رحمتك يا أرحم الراحمين <تصفيق> <تصفيق> الله أغفر لموتانا وموت المسلمين الذين شهدونك بالوحدانيا ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك الله أغفر لهم وارحموا معافهم وعافوا عنهم وأكرم نسلهم ووسع ندخلهم وارسلهم بالماء والثلج والبراد ونقهم من الدنوب وخطاياهم كما يلقثهم الأبياض من الدنس وأبدلهم داراً خيراً من دارهم وأهلاً خيراً من أهلهم وزوجاً خيراً من زوجهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتتنا بعدهم وغفر لنا ولهم وغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا الضرفة عين وأصلح لنا شأننا كلا لا إله إلا أنت لا إله إلا الله أحق من ذكر وأحق من عبد وأجواد من واوسع ومن الله انت الملك الذي لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك ان تطاع الا باذنك وان تطاع الا باذنك ولا تدصا الا بعلمك تطاع فتشكر فتد وصافا وتوصا فتوفق اقوى مقرب النفوس أخذت بالناص والأقدام القلوب لك مخطية واسر عندك عنانية الحلال ما أحللت والحرام ما حضرت والدين ما شعت فأنت الله لا إله إلا أت لا إلا الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرجت والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا إذا وقعت غرام يا فرجنا إذا وقعت غرام ويا رجاءنا إذا حضر الحساب بلقنا الجوارا واجعل قبورنا بعد فناء الدنيا من خير منازلنا وافصح لنا من ضيق مناحينا واجعلنا ممن تبشرو بروح وريحان ورب راض غير غضبان يا ذو الجلال والاكرام اللهم لا تخذنا يوم القيامة اللهم غمنا إن من دخل النار فقد أخسأتم ودان الله لمن من أوصاء اللهم إننا نسألك في هذه الليل اللهم إننا نسألك في هذه الليل اللهم إننا نسألك في هذه الليل بأسماءك الخشية وسبت كعوله أن تعطق رقوبنا من النار اللهم تعطق رقوبنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه أبائنا وأماتنا وأزواجنا وابنائنا وبناتنا وجميع المسلمين والمسلمات من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار فإن أدسادنا على النار لا تقوى اللهم إن لم ترحمنا فمن يرحمنا وإن لم تستر علينا فمن يسرعنا اللهم يا ستار العيوب ويغافر الذنوب أستر علينا سترك أستر علينا سترك اللهم أستر علينا عيوبنا يوم الأرض عليك يا رم العالمين اللهم هذا شهرنا قد مضى وانصرمت عيامه ومنا المسين ومنا, ومنا المقصر اللهم نحن نودع شهرنا على تقصير منا وقد أدين في قليلا من كثير وقد نخنا بضيانا مما بك سائنين فَتَقَبَّلِ اللهُ مِنَّا صِيَامَنَا وَصِيَامَنَا وَصَلَاتَنَا وَقِرَاءَتَنَا الْقُرْآنَ وَجَمِيعَ أَعْمَالِنَا الصَّالِحَةَ وَاجْعَلْهَا خَالِصَةً لِوَجْهِكَ يَا اللهُ يَا كَرِيمُ اللَّهُمَّ اجْبُرْ كَسْرَنَا اللهم اجبر كسر قلوبنا على, على فراق طهر الشهر رمضان و اجبر قلوبنا على في شهر رمضان اللهم اجبر كسر قلوبنا على فراق طهر شهر رمضان, رمضان اللهم إن كان في سابق يقعد أن تجمعنا في مثل هذا الشهر <تصفيق> فبارك لنا فيه وإن قضيت بقضي آجالنا وما يحول بيننا وغينا فأسبق رحمة على ماضينا وأسبق الرحمة على ماضينا وأحسن الخلافة على باقينا وعمنا جميعا برحمتك الذي وسعت كل شيء يا رب العالمين واجمعنا جميعا في جنات النعيم يا رب العالمين مع أنبيائك والشهداء والصالحين اللهم فرج أم المهمومين وَنَافِسْ كَرَمَ الْمَكْرُومِينَ وَقَدْ اتَّيْنَا عَنِ الْمَدِينَةِ وَشِمَغَوَانَ وَمَوْضِعَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنَا عَذَابَ إِلَّا رَفَاطًا وَذَخَرًا إِلَّا فَاجَأْتَ وَذَاكَ وَمَنْ إِنَّا نَفْسَدَ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَوْضَايْتَ وَلَا بُونَ إِلَّا قَنَيْتَ عَلَا مَظْلُومًا إِلَّا تَصَوَّتَنَا ولا, وَلَا مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِكَ إِلَّا ثَبَتَ إلا أن ولا داعية في بلاد داعية إلى سبيلك إلا سبيلك إن ثبت وسند ولا عقيما إلا من دوحي الصالحة وساقا ولا ولا أيما إلا زواجا ولا أعذبا إلا زواجا ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك في نصنا إلا عتنا على قضاء Sesungguhnya kami rahmat, sesungguhnya Allah nama rahmati kami Allah merahimin. Allahumma innaa nasuqami an-naka at-taala huna innaa innaat. Allahumma ansinaa lina al-qayth walatajallana min al-qanithid. Allahumma ansinaa lina al-qayth walatajallana min al-qanithid. Allahumma ansinaa lina al-qayth walatajallana min اللهم ابتِر علينا اللهم ابت الرحمة علينا اللهم ابت الرحمة علينا اللهم رحمة علينا اللهم, اللهم سب يا رحمن لا سب يا عذاب ولا خدم ولا غرّ يا رب العالمين اللهم اصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم اصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في كل مكان في الشيشار وكشمير وافغانستان والعراق وفي فلسطين خصوصا في فلسطين اللهم قو أزائمهم وربط عنا قلوبهم وستدد أرسنتهم ووحف صفوفهم يا رايتهم وجمع كلمتهم على العقير رب العالمين اللهم انتقم لعدوين فإنهم لا يعجزونك اللهم انتقم لعدوين فإنهم لا يعجزونك اللهم لا ترفع اللهم لا ترفع عنهم رعاية ولا تحقق, لهم ولا تحقق لهم غاية وحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا آبدا لحولك وقوتك يا عزيز يا متين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك ومن معفاتك من عقوبتك وبك منك لا نغسي ثلاء عليك ولو حرصنا أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين وصلناهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين